ويا ََ قوم َِْ مالي َ أ َ د ْ ع ُ و ك ُ م ْ الى َ ا ل ن َّ ج َ ا ء ِ وتدعونني ََُْ الى َ النار َّ تدعونني َُْ ل ِ أ َ ك ْ ف ُ ر َ بالله َِِّ و َ أ ُ ش ر ك به ِِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما َ ليس َ لي ِ به ِِ علم ِْ و َ أ َ ن َ ا أ َ د ْ ع ُ و ك ُ م ْ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 سيئات م ا م ك ر و س و ح ق بآل ف ر ع و سوء ا ل ع ذ ا ب ل س ي و ن ع ل ي ه الاسلاميه ا و م ا ل س الله ع الحسنى فرعون أشد العذاب ادخلوا ل ع ذ ا ب أ ال فرعون أ ش د العذاب و إ ذ يتحجون في النار فيقول ا ل ط ع ف ا ء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إ ن ا كنا لكن تبع فهل انتم نغنون عنا نصيبا فهل أنتم إن كل ف ي ه ا إ ن ا ل ل ه قد حكم ب ي ن ا ل ع ب ا د إن ا ل ل ه قد ح ك م قد حكم ب ي ن العباد خ ز ن ر ج ه ن م ه د ع و ا ر ب ك م خ ه دعويه غير من ا ل ع ذات ب قالوا أولم ك ك ت ت أ ي م ر س ك م أ و ن ا ج ت أ ت ي ك م رسلكم ب ا ل ب ي ن ا و م ا دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال انا ن ننصر رسلنا الذين آ م ن و ا في الحياه الدنيا ويوم يقوم ا ل أ ش ه ا د يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ, يوم لا ينفع الظالمين وَلَهُمُ اللعنة وَلَهُمْ سُوءُ مَعْذِرَتُهُمْ لَا اللَّعْنَةُ الدَّارِ قدمت لكم هذه ا ل م ا د ة من م ج م و ع ة القارئين أ ح م د العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل